الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا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 ربتنا الى ادر قريبا قل متاع الدنيا قليلا قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن تقى ولا تظلمون فتيله اينما تكونوا يدركم الموت ولو كنتم في بروج مشيده وان تصبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سيئه يقولوا من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما يفقهون وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا